الحمد لله وكفى والسلام على العدين الذين اصطفى لا نبي بالمشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة وبعد اخوتي الكرام مازلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف ومشرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علاه في التعرف على اسماء الله جل في علاه وعلى صفاته وعلى الربوبيه وعلى الإلهية وأركان التوحيد قد تكلمنا في الدرس الماضي في الكلام على مظاهر الشرك في الربوبيه من باب عرفت الشر لا الشر ولكن لتواقيت وما لم يعرف الفرق بين الشر والخير يقع فيه نعوذ بالله من الشرك ونعوذ بالله من الشيطان وشركه وشركه تكلمنا على مظاهر الشرك في الربوبيه نختم اليوم ان شاء الله الكلام على مظاهر الشرك في الربوبيه لنعبر هذا الباب الى الباب الاهم وهو مظاهر الشرك في الإلهية. قلنا من مظاهر الشرك في الروبوبية هو أن تصبغ الخلق بصفة من صفات الخالق. وهذه من مظاهر الشرك في الروبوبية ومررنا عليها. أيضا من مظاهر الشرك في الروبوبية العكس وهو أن تشبه بها الخالقة. بالمخلوق. أن تشبه الخالق بالمخلوق أن تصف ربك علا بصفات هي للمخلوق وهذه الاصل فيها أنه, أنه وصف الله بصفات النقص والعجز لان صفات العباد على العجز والنقص وصفات الرب على الكمال والعزه والقدره والملكوت سبحانه وتعالى في علاه فلذلك نرى بان من وصف الله بصفات الخلق فقد كفر وهذا أصالة فعل اليهود هذا أصالة فعل اليهود. اليهود وصف الله بالنقص لذلك قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فوصف الله على وصف العجز والنقص وقالوا قالوا يد الله مغنولة ولت أيديهم ولعن بما قالوا بل يداه مبسوطتان وقالوا بأن الله تعالى خلق السماوات والارضين فتعب فرتاح يوم السبت وكذبهم الله عندما قال ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوه سبحانه لله في علاه وايضا وصفوا ربنا بانه يمرض وتعتريه وتعتري الامراض فهذه من صفات الخلق والعجز وهذا كله كفر مبين فهناك من فعل ذلك ان الطوائف الذين غلوا في الاثبات فاثبتوا لله الصفات ولكن أثبتوا صفات على سير صفات البشر فقالوا له يد كيدي زيت وله عين كعين زيت قال الله تعالى يد الله فوق, فوق أيديه إذن هؤلاء التواقف غلوا في الإثبات فشبهوا المخلوقة بالخالق نعوذ بالله من الخسلان وهذا كفر مبين قالوا يد كاذي زيد عين كعين زيد قالوا قد قال الله تعالى تجري باعيننا ما قال الله تعالى يد ضفلقه ايدي ما قال النبي قال فوضع يده على صدري حتى وردت برد, برد انامله قالوا له أنامل لكن شبهها هو بالمخلوق وهذا يعني وصف الله بصفة النقص وهذا كفر مبين ولله الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة والجبروت سبحانه دل يفيعون من هؤلاء ايضا من قد وصف الله بالنقص القيدانية القي... القي... الق... الق... القديانية لغلام احمد قدياني وهو الكافر كفرا مبينا هذا الرجل الخبيث الذي لبس على أهل الإسلام ولبث ثوب المسلمين وليس من المسلمين ومن الشياطين هذا وصف رب ربنا جل لا لا تليق حتى بعبد من عباد الله جل في ألاه وهو كما قلنا الخديانية بأثرها كفر في هذا المعتقد فهم وصف الله على بوصف النقص هو يقول بأن الله جاءه هذا نقل احسان الهي ظهير ونقل ذلك عنه في بأنه قال بأن الله جاءه في المنام فقال أما أنا فأصوم وأفتر واصحو وأنام شيء الله تعالى خاطبه بوصف نفسي هذه الأوصاف قال أما أنا فأصوم وأفتر وأصح وأنام وهذا يعني وأصلي وهذا وصف الله جاء بانه يصوم وصف الله جل وعلا بانه ينام وصف الله أنه يصلي هذا, و... و... و... و... هذا كفر مبين هذا كفر مبين لانه وصف الخالق بما تصب به المخلوق وهذا كما قلنا كما قال نعيم بن حماد واجمع عليه السلف من شبه الله بخلقه فقط فقد كفر الله تعالى يقول ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما قال الإنسان الصاحي قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه وقال الله جلال شعلان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم لا تاخذه سنة ولا ولا نوم يقول ويصوم ويخفضر يعني هو يحتاج الى الطعام والهواء والماء وهذا أيضا منافي لقول لا العالى قل هو الله أحد الله الصمد والصمد كما قال كثير من علمائنا في تعريف الصمد بأنه الذي إيش الذي لا جوف له قال بأن الله يصوم والله تعالى قال قولوا الله أحب الله الصمد والصمد والذي لا جوف له لا يحتاج شيء لا لماء ولا طعام هو أصالة الشيطان لما خلق الله آدم قبل أن ينفق فيه الروح خلقه وترك على هيئته فدخل من فمه خرج من دبره فقال إنك لأجوى إنك لضعيف يحتاج له عواز وحالة والله تعالى لا يحتاج شيء وكل شيء يحتاج إلى الله للفعلاء. يا أيها الناس أعدم الفقراء والله إلى الله والله هو الغني. وأيضاً يقول بأن الله تعالى يصلي ويصح هذا كما قلنا وصف الله بالنقص نعوذ بالله من الخدان والله الله تعالى على كل شيء قدير وأن الله للفعلاء هو الغني الحميد وأن الله للفعلاء إذا رضى شيئاً قال له كن فيكون. فيكون وأيضاً وصف الله بالجهل. قال قد جاءني في المنام وقال لي الحمد لله احنا نعلم من الذي جاءه في في المنام من الذي جاءه في المنام الشيطان هو ابن الشيطان إذا صح التعبير اعوذ بالله فقال فقال لي إن محمدا يسألني فأجيبه فطارة أصيب وتاره اخطي الله اكبر فيقول بانه وعن محمدا يسألني فأجيبه فأخطه وأصيب وهنا الآن يصف الله تعالى بالجهل نعوذ بالله من الغضبان لأنه إذا أصاب أصاب عن علم وإذا جاء وإذا أخطأ أخطأ عن عن جهل فهو يصف الله تعالى بالجهل الآن وهذا كلام فيه ما فيه من الكف المبين الله تعالى يقول ولقد خلقنا سمات الأرض وما بينهما في ست أيام يا أوقال الله يجعال والذي خلق سبع سماوات من الأرض مثل هن الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والله يجعال كل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في والبحر والبحر من في والبحر ومتسقط من رغض إلا يعلمه ولا حبة من ظلمات الأرض ولا راقب ولا يابس إلا في كتاب مبين والله جلال فعلاء يقول لا يعلم من في سماوات الأرض الغيب إلا الله أبو صحيحين عن سلم أن النار على أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قلت هو كائن إلى إلى يوم القيامة فكل شيء عند الله ترى معلوم والغيب عنده شهادة الله رعاه يخبرنا الآن بالذين ساقفون على النار ماذا سيقولون ولو ترى وقفوا على النار فقالوا يا ليتانا نرد ولا نكذب بيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يغفونا من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وإنهم حقا لكاذبون فانظر كيف أن الله جعل فعلا يبين لنا أنه يعلم مكان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون فكيف يقال بأن الله تعالى يقول أجيب محمدا فأصيب وإيش ومن يصحح لربنا يا داخت أعوذ بالله والله تعالى على يقول ردا على فرعون عندما قال موسى فما بال القرون الأولى قال في كتاب لا يضل ربي ولا, ولا ينسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه جل, جل في علاه عالم الغيب وهو على كل شيء قدير بل قد وصف ربنا جل في بوصف فاحش بوصف يعني لا يصح هذا الوصف لا جل في علاء يعني, هو يعني وصف ربنا بما نفع عن نفسه فالله جل ليس له ولد وليس له زوجة ما اتخذ الله ولدا وما كان معه من اله سبحانه وتعالى لذلك من قلنا أن, أن, أن, أن الله جل وعلا ينادي من كان يعبد الشم فليتبعه فاتي هؤلاء الذين كانوا يعبدون الاصنام والشمس والقمر فستسقطون في نار جهنم ويبقى اليهود والنصارى الذين يعبدون من غير من دون الله جل وعلا يعبدون عزيرا ويعبدون عيسى فيقول الله جل من انت تنتظرون فكن ننتظر ربنا عزيراً ويذكرون انه استغفر الله ويقولون يعني ينسبونه لله فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله وكذلك للنصارى فاحمد غلام قد يعني يرى انه ابن الله يرى انه ابن الله نعوذ بالله من نعم هو ابن الشيطان الحق انه ابن الشيطان والشيطان قد صنعه صناعه على يده حتى يخرج الناس من الظلمات من النور الى الظلمات فقال بذلك وقد نسب النكاح لله جل في علاء وهذا كفر مبين فهذا كافر وقد الكفر فيها كفر محكم معلوم لانها من الطوائف او من الفرق الثلاثة السبعين التي هي في النار من هؤلاء ايضا من سمى الله بغير اسمه من سمى الله بغير اسم أي من دار السبعيني شيء اللي فيها ما وصل السبعين فيهم كفر هنتونا يمينا يا جماعة الروافد من دار السبعين من دار السبعين برا برا حتى لو حكت وهي ويا برا في منا ومن فهم في الخارج هم في خارج جائت الإسلام خارج جائت المسلمين افترقت أمتهم افترقت أمتهم أي أمة أمة الإجابة ما أمة الدعوة أمة القديانية كما قلنا بإمامهم هذا أحمد غلام فهم على العقائد الكفرية وهم قد كفروا هذا معلوم بالدين بالضرورة فهذا كفر لا يحتاج لإقامة حجة ولا إذار من الفرق أيضا الذين قد شبهوا الخالق والمخلوق الذين يعني جعلوا لله أسماء غير ما سمى به نفسه وقد قال الله جعلوا الله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء يلحدون في أسماء فمن سمى الله بالاب كما سمت النصارى فهذا أيضا فيه الحاد في أسماء الله دل في علاب هذا ختاما للكلام على الشرك في مظاهر الروبوبي هذا ختاما للشرك في مظاهر الروبوبي الباب الآخر باب العبادة هو توحيد الإلهية وهذا القسم من الأهمية المكان لأنه المقصود الأعظم ولأن كما قلنا الروبوبية تستلزم الإلهية ولأن الله جل في علاب خلق الخلق لعبادته قال الله تعالى: وما خلقه الجن والإنس إلا ليعبدون وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وعني رسول الله أو قال وأن محمد رسول الله قال ويقيم الصلاة ويؤتي ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فيقيم الصلاة للعبادة الجليلة فالله خلق الخلق من أجل هذه العبادات والحق بأن مباهر الشرك في الربوبية العبادات يظهر جليا في أصل العبادات، فالعبادات عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، والعبادات باطنة هي أصل العبادات الظاهرة، كما قلنا القلب هو أصل الجوارح، لقول الله دل... لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، فلذلك مدار المسألة على القلب وعلى أعمال القلوب وأعمال القلوب وعبادات القلوب. أصلها وأسسها وأسسها وأساسها وركنها الركين المحبة ممتاز أنت متذكر المحبة فهذا أصل كل العبادة المحبة الله جل في علاه وهناك مضاعف في مسائل المحبة مسائل التوكل والنابة والخشية أعمال القلوب عبادات القلوب التي هي أعظم العبادات على الإطلاق لذلك لما قال مثلا سبعون ألفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ذكر العبادات التي يتقدمون بها عبادات إيش؟ قلبية لأسرها قال الذين لا تطيرون ولا يسترقون ولا يستهون وعلى ربهم يتوكلون وأيضا النجاة كل النجاة نضارها على القلب قال الله تعالى الا إلا من اتى الله بقلب سليم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هنا التقوى هنا،, هنا ويشير إلى, إلى صدره هذه دلالات واضحه جدا على أن المسألة دائرة أو العبادات دائرة على القلوب أصل الباب في الكلام على المحبة أصل الباب في الكلام على المحبة أقول المحبة أصل كل عمل قلبي والمحبة ركن من أركان الإيمان المحبة ركن من أركان الإيمان وكما سنبين في تقسيمات المحبه محبه لله محبه الله محبه في الذات محبه ذات الله رضي محبة لله محبة في الله محبة, في الله محبه في الله محبه جبليه والاخيره المحبه الشركيه فالمحبه الاولى محبه الله رضي الله فمحبه الله أصل من اصول الايمان ركن من أركان الايمان فمن خضع وخشع وتعبد وتصدق وصام وقام وتوكل واناب ولم يحب فهذا يعد كفر لا يمكن أن تكون خاطبه أو خاطب بششة الايمان في قلبه بحال من الأحوال لما؟ لأن الله أجبت ذلك عندما قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله جل في علاه قال, قال الله جل في علاه قال فسوف يأتي الله بقوم ها يحبهم يحبونه، وأما الأصل الأصير في هذا باب قول النساء بالصحيحين أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين وجد الدلال من الحديث نعم كيف بقى قياس الأولى هو عمتا ده صحيح هو قياس الأولى إذا كان الله رعلا لم يعتمد إيمانا إلا بمحبة النساء فكيف بمحبته هو قال وقال لا يؤمن وهذا على أصل إيمان لان من كرهن وسلم وغدن وسلم لا يمكن أن اكون مؤمنا لا يؤمن احدكم حتى يحب حتى اكون احب إليه من والدي وولدي وناس اجمعين والايمان الواجب أن يكون السلم احب اليك من كل شيء لذلك لما قال له عمر بن الخطاب انت احب إليه من كل شيء الا من نفسي يا رسول الله قال لا لم يكتمل عندك الايمان الوالد مش لم يكتمل من الوالد قال لا قال الان يا رسول الله انت احب الي من نفسي قال الآن يا عمر اكتمل فأصل الإيمان حب النبي صلى فمن باب أولى أن يكون أصل من حب الله ذلك ولا لأنك أصل لا تحب المصم لذاته بل بتحب المصم لإيه لإرساله لأنه رسول كما سنبين يعني أصل حب المصم لا لأنه محمد صلى الله عليه وسلم أبوه هو أمي لا ولكن لأنه رسول الله لأنه الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قال المصم في قال ثلاث من كنا فيه ودد بهن حلاوة إيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواeshم يعني المحبة كما قلنا قال فيها الله العالم من الناس من يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب حب الله والذين امنوا أشد حبا لله سبحانه عدل في علا المحبة تنقسمهم محبة, محبة المحبوب لذاته المحبوب لذاته والله جاء المحبة التوحيديه محبه التوحيديه لا محبه التعبديه محبه الله دلاله علاء محبه ذات الله دلاله علاء ذات المقدسه ان تحب الله دلاله علاء ومحبه الله دلاله علاء وحده لا شريك له هذه المحبه التي يعني تكون كما قلنا بها اولا يتعلق قلبك بالله دلاله علاء تستلزم حسن العباده لله دلاله علاء حسن التقدم لله دلاله علاء الذل والخضوع والخشوع لله دلاله علاء فمن أحب الله ساعة في مرضات الله جل في علاه ومن أحب الله صادقا سعى فيما يحبه الله جل في علاه فأصل إيمان حقه الله جل في علاه والمحب لذاته هو الله جل في علاه لأن الله على له الكمال المطلق والعظم المطلق والجبروت والملكوت سبحانه جل في علاه لذا يحب لذات لذلك قلنا فرق بين الحمد وليش والشكر والحمد هو الثناء الحسن على الله جل على لكمال ذاته هو الثناء الحسن لكمال الذات واما الشكر فهو لكمالي لكن لاحتاني فالشكر من اجل الاحسان والحمد من اجل كمال الذات فلذلك المحول الذاتي والله لا اله له الكمال المطلق والقدره المطلقه والعظمة المطلقه سبحانه لله في علاه وايضا من المحبه المحبه لله المحبه لله فمحبه الله لا اله وهذا الاصل اصيل المحبه لله كمحبه الانبياء والرسل ومحبة الملائكة أن تحب تحب جبريل وميكائيل وإصراطيل وأنت تحب أيضا الملائكة الذين وكلوا بك والملائكة السياحين الذين أتون إلى مجالس العلم هذه المحبة محبة لله جل وعلا أنت ما أحببتهم إلا لأن الله يحبهم فإن كنت صادقا في محبة الله فأنت تحب ما, ما يحبه الله url وتحب من يحبه الله جل وعلا هذه المحبة لله جل وعلا فأنت تحب الصيام والقيام والصلاة والصدقه تحب الجهاد وتحب العمل لأن الله يحب ذلك والله تعالى قد أظهر حبه لذلك كيف أظهر امر أمر بها فما أمر إلا بما يحب والعبادة تصم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه هذه المحبة لله لنفي علامه والمحبة هذه المحبة في الله هي من من لوازم محبة الله جل من لوازم محبة الله جل وعلا المحبة في الله كحب المؤمنين المتقين المخلصين المخلصين حب الأنصار والمهاجرين قال النبي صلى عن قالت حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق أو حب الأنصار أنت تحبه في الله تحبه لأن الله يحبه وتحبه لأنه مطيع لله جل وعلا هذه المحبة في الله هذه محبة في الله القسم الثالث المحبة في الله محبة المؤمنين على إيمانهم لإيمانهم لما هم عليهم من طاعه لذلك قال نمون حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله فلانه أحب في الله فمن أحبوا أحبوا الله ومن أبغضهم قد أبغضه الله رفعه لذلك يعني نقول لا لنستغرب أن نقول في الأنصار وما جين ورد هذا الأثر وفي العلماء كذلك لذلك أنا أقول أسوأ القلوب القلب الذي يحمل عليه على أهل العلم وطلبة العلم والذين يأخذ يأخذون الناس بالظن هؤلاء مبتذعة وأيضا في فيه من النقص يأخذون الناس الناس بالظن لا باليقين فنقول وحب العلماء دين ندين الله به حب العلماء دين النسول الله به الله بعد أصلاب أحمد يقول واني أتدين الله بذكر أحمد لا يحسب أحد بذكر أحمد ويجد أحمد, أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد هذا الذي يقال نسا أهو يأتي يقول في المجالس أريت محمد قدم نحن نتدين الله بذكر أحمد يعني بحب أحمد بحب أحمد ولذلك يعني كانوا, كانوا يقولون بذلك كانوا يقولون نتقرب لله بحب البخاري لما بعث عليه هذا الرجل النبيل قال له وإني أتقرب الله بحبك وإني دعوت الله أن أن يأخذ من عمري وإجعله لك قال لو بقي من عمري كذا وكذا فإني أعطي عمري لمن؟ للبخاري قال فالبخاري تنتبع به الأمة وموته موته أمة شوفوا نذاة هؤلاء الفقهاء وهؤلاء الخرباء الذين حاربون أهل العلم ما أدري ألفابون شاتع والفارق واسع يعني أهل العلم شوف ماذا يقولون أن يفقهون ما مقدار قدر أهل العلم لكن هي المسألة مقارب أخرى يعني لو, لو, لو قلنا تمس شمس العلم أو, أو, أو, أو, أو, أو تتبع عورات العلماء من أجل إسقاطهم بإسقاط علم هؤلاء لا يريدون دينا الذين يفعلون ذلك أكيد لا يريدون دينا بحال من الأحوال من رام الدين لابد أن يعلم أنه منود بالعلماء من رام الدين هو منود بالعلماء فيقول أنا أعطيه من عمري لأن موتي موت رجل من أحد الناس أما موت البخاري موت أمة أمة تنجو بمثل البخاري فهذه المحب في الله وحب العلماء وهذا قاله من خارعي ابن أبي طالب وحب العلماء دين ندين الله به وأيضا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وعنده قال يعني تعلمه ذكر الله وتسبيح ثم قال وحب العلماء دين ندين الله به لذلك قال ابن مسعود كن عالما او متعلما او طالبا كن عالما او متعلما او محبا لاهل العلم ولا تكن الرابعه فتهلك انظر ولا تكن الرابعه فتهلك لذلك المنتقى قال ذلك قال اسوا القلوب على القلب الذي يحمل على اهل العلم طبعا ويقول يقول ان منه القلب الذي يحمل على الاصيل لأن هذا وريث فر من الذي يحمل على الانبياء لذلك بغض الانبياء كفر الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم او يبغض شريعه الاسلام فقد كفر الذي يكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا تكلمت مع امرأة أنا يعني الذي فعلته إن أنا أغلقته خلاص أنت الموضوع الغيرة شديدة جدا هو يتزوج ليش يتزوج؟ دمر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وغد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج قالت لا ما تزوج إلا بأمر من الله فقلت لا يتزوج لأنه يحب النساء إيش في هذا إيش الانكار في هذا الباب وإن كان الحديث ضعيف حب ولاية من دنياكم الطيبة وال والنساء وجاء قرأت عليه في صحيح الحديث لم يصح لكن المعنى صحيح قالت له والله ما أرى الله إلا يسارع فيه ها, ها. طيح الله لا فيها؟ يعني هذا كل زواجة زواجة النساء السلام كانت فقط بأمر الله جاء فعلا لم يؤمر لما تزوج كلام خطأ جاءت المرأة النساء السلام قالت يا رسول الله لك في المرأتين يعني تأخذ لك أن تنكح المرأتين بكر وثيب أو قالت بكرة وثيبا فقال له من؟ قالت أما البكر فعائشه بنت, بنت صديق وأما السيف فسودا قال قبلت فين بقى الامر الذي جاء فين الامر الذي جاء جاء الملك به فلما قلت لا لا هي المساء الله دعال قال وقال في سورة الرعد أكيد الرعد إذا جعلنا جعلنا من قبلك ورسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم, لهم إيش أزواج المصري فأنا صدرت الوابق قلت سليمان قال لأطفالنا الليلة على مائة امراه سأسامي امراه قال السيد سليمان انا بكلم عن محمد الان يعني شو هي هو النساء لا شو بقى الذي سيأتي الكفر الذي سيأتي بسبب غباء مستحكم عند النساء مع غيره مركبة فقلت لا تزوج دكتر فقالت شوف أنا, انا اكره ما تقول وسأستغفر الله وقالت سأكره يعني ذكرت ال ذكرت النبي ذكر قال أنا ممكن أكرهه بقى... امرأة مثل هذا ما تقول بهذا عملت كفرت كفرت بسبب غباء مستحكم وجهل ملكب وتغريب نعيشه فيه مسألة ولذلك نحن نشيع هذا بين الناس ما الذي ينكر على ان رجل الزوج واحدة سنتين ثلاثه أربعة خمسة تسعة تسعمية فطبعا على ما يحل دوابة الشرع في هذا الباب ما, ما الذي ما ينكر عليه ما الذي يجعل الإنكار في هذا هذا هو أصلا قول المستشرقين يقولون والنبي والزواج و... هذا القول غيرهم لو أنصفوا ونظروا ما أمام من من نبي إلا ورع الله إيه أزواجًا ازواجا وهذا من حكم الله لا في علاه حتى لا, حتى حتى لا يعني يكون محتاجا لأي شيء وأن يعان على ما هو عليه من طريق من طريق الدعوة لكن بغض بغض نبي كفر وبغض العلماء من اسوا كبيرة من الكبار العظيمة الذي يحمل على أهل العلم هذا قلبه أسود ولا يمكن أن يرتقي بحال من الأحوال أما الذين, الذين يساعدون أهل العلم وطلبة العلم والذين يقولون لا إذا أخطأتم نسدد لكم خطأكم مثلا هذا أمر آخر أو الذين لهم مآخذ على طلبة العلم يريدون تصحيحها والنصح لهم هذا من الخير نتكلم على بغض بغض طريق العلم بغض أهل العلم بغض طلبة العلم هذا منافل للإيمان منافل لأصل الإيمان الواجب. لأن حب هؤلاء في الله، فالمحبة هنا محبة في الله، وأن تحب التقي النقي الذي يعمل الدين لله، الذي فعله أن تراه وما تراه إلا مصلياً، وما تراه إلا ذاكراً، وما تراه إلا متصلقاً، وإن رأيته ذكرت ربك الذي فعله أدي محبة في الله، لذلك أن سلم ماذا يقول؟ أوص قعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن تعطي الله وأن تمنعه لله، لذلك يقول مسلم ويعالج الإيمان قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب إليه. لنفس هذا من تمام أيضا المحبة في الله أيضا المحبة محبة الله محمد الزات محبة الله جعله محبة العبودية يسارع في مرضات الله لذلك والله لذلك الحالي يقول وعجلت ولك رب لترضى محب لله محبة الرسل والملائك فأنت تحب جبير وتحب مكايل وتحب إسرافيل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وأيضا لما أنعم الله علينا به بأنهم خير صديق للإنسان الملك هو خير صديق للإنسان كما قال الله جعله ويستغفرون لمن؟ في الأرض ويستفن الذين أمنوا وأن الملك والذي يوزع في قلبك لمة الخير لما تاني في القلب لمة الشيطان ولمة ملك لمة الملك إعاز بخير ووعد بخير ولمة الشيطان عاز بشر وتوعد بشر نعوذ بالله من الفضلان والملك يدعو ويستغفر لك والله تعالى وكله ليسددك ليعينك على, على الخير هذه محبة في الله والمحبه لله محمد رساله محبة, محبه لله والمحبه في الله محبه الاخوان اس ومحبه المؤمنين والصادقين المخلصين المتقين الثالثه محبه والنادر الرابعه ها الرابعة هذه المحبه الاخرى هي المحبه الشركيه نعوذ بالله منها وزي المحبه مع الله والمحبه الشركيه الا الرابعه هذه الاولى محبه المحبوب لذاتي والله تعالى الثانية المحبه لله الثالثه المحبة, المحبه في الله الرابع المحبة الشركة المحبة الشركة هذه المحبة التي تستلزم العبودية وهذا اصلها في قوله تعالى الناس ما من دون الله يحبونهم كحب الله فان سألت فكيف تكون محبة عبودية هي التي هي التي تستلزم عبادة فعلا او كفا هذه محبة العبوديه لتعلم كيف تكون محبة محبة عبودية هو أنها كما قلت لك تستنفروا أنها توزع في قلبك إما فعل وإما ترك عبادة وهذا الذي حدث قال الله أعرف أولا عنهم هؤلاء من الناس من يعتقدون دون الله يعدادوا يحبونهم كحب الله والذين أمانوا وشدوا حبا لله فالذين أحبوا مع الله شركية أحباد العباده الشركية صرفوا لعبادة غريبا للناس ولا. لذلك الذين يعني قاسموا الله في هذه المحبة نعوذ بالله من الخزان واتخذوا الشركاء ماذا قال قالوا هذا لله بتعمهم وهذا إيه؟ يبقى هؤلاء الآن أقدموا العبادات لغاية إلها لفعلها نذر زبح صلاة سجود فقالوا هذا لله بزعمه وهذا الشركيين فما كان إلها فلا يصل لشركيين وما كان لشركيين فهو يصلوا إلى الله فلذلك ترى أن هذه المحبة المحبة الشركية توضع وهي إلهاية فالغرض المقصود بأن هذه المسألة ما مسألة العبادة الشركية بسألة العبادة الشركية المسألة فيها أنها توزع بكف أو فعل في العبادة نظر، ذبح فانت ترى الذي يذهب للبدوي فينظر له أو يذبح من اجلي هذه في محبة شركية محبة شركية كما سياتي في محبة المسلم وشدة المحبة من سلم جعلوه إيه جعلوه مع الله جل في علاه فصرف له العبادات من دون الله للا في علاه. هذه المحبه شركية للمحبه مع الله جل في علاه. لذلك في يوم القيامه يقول الله جل وعلا عنهم انهم يقولون تالله ان كنا لفيه ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين اذ نسويكم برب العالمين في ايش هل في الخلق في الايجاد في العطاء ابدا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله وفي الايه الاخرى قال خلقهن ايه العزيز العليم فهم يقرون بأن الخلق لله لا اللي في علام يقرون بذلك لكن في قولهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين يعني في المحبة يعني في المحبة التي أوزعت في قلبهم العمل فالمحبة الشركية هي التي يتبعها عمل قال الله على وجعل الله ما زار من حرث العامه نصيبا فقال هذا لله بزعمهم وهذا شركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون انا اختارت في الموضعين قال ساء ما يحكمون فهم جعلوا الامر لله وجعل الامر للعيش للشركاء ذبح لله وذبح, لله وذبح للشركه هذه المحبه الشركيه وهذه نعوذ بالله من الخزان المحبه الاخيره هي المحبه لا دخل الانساني فيها هي المحبه الجبليه المحبه الجبلية أن يشتهي المرء القره الدباء انس كان يحب الدباء هذه محبه, محبة, محبة هي جبليه لا لها ولا شركيه ولا تعبدية هذه ولا محبة في الله ولله هي محبه جبل المرء عليه انس ما كان يحب الدباء فنظر في ذات مره وهو ياكل معه سلم انس سلم يتناول الدباء من الصحف فقال والله ما احببت الدباء الا ان رايت انس سلم يتتبع الدباء في, في الصحف هذه محبه ايه جبل ليه المحبة جبل ليه النبسلم يوضع على مائدته الضب فيكف ولداً يأكلها عافى نفسه تعاف فيحسب خالد بأنه على الحرم قال لا لا أجده بأرض قومي فأعاف خالد النبسلم كان من الروم كان جاي من الروم صحيح ولا هو كان نفس أرض قوم من النبسلم هذا العجب اللي خلى النبسلم يتعجب قال ما كان بأرض قومي فأيدنا يعني ما بتا... ما اتكلش أبدا في في مكة فقال كل فألتهمه خالد فنظر سلم متعجبا ترى من وين أت هذا الرجل هذا جميل بقى رجل لا يرد لا يرد الطعام مثل يحب هذا الطعام تشتهي طيب او أو محبة الوالد للولد أو الولد للوالد محبة جميلة هذه أو محبة محبة الزوج للزوج هذه تزداد هذه المحبة بالطعام يعني ز ترى الوالد ممكن لا يفرق بين أولاده لكن قلبه يميل لولد عن ولد بالطاعة مفهوم ولذلك عائشة كانت احب المسلم وازدادت محبته في قلبه لطاعة وتقواها وما هي فيه من نشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن نأخذ الحديث الذي فيه كلام ولكن نستعنس به انما قال اللهم إن هذا في فيما أملك فلا تأخذني فيما تملك ولا ولا أملكية محبة الرجل لزوجه جبلية الرجل متزوج امرأة رومية من أهل الكتاب. يرى فيها العون الزرقاء والشعر الأصفر والبياض المشرق كلما دخل ورده النهار في الليل ورده في, في, في النهار إشراقة لا يراها أبدا فبيغلق على نفسه الباب ويعيش متيما ويحبها حبا جمعا هذا حب جبللي. هذا حب جبللي. كما يحب المرأة يكون نعله حسنا وتوب حسنا فهذا حب جبللي. وهذا الحب الجبلي لا شيء فيه لا يحاسب عن المرء بشرط أول شيء أن لا عن طاعة الله جلال في علاء. يعني لا يجلس جنب الشارع شعر الأصفر والعيون الزرقاء ويقول إني أسبح في بحر نهري أو نهر إيه نهري هذه العيون اللذان يأذن والناس تذكاله هو بيطرح في بحر هذا لا يجلس سبحانه من الحواد عطله عن طاعة الله جلال في علاء. طيب أو أن يجره لمعصية يعني حب المر حتى لو أحب مرأة أجنبية وكتم في نفسي لا يحاسب عند رب ليس باس. جبل هو رأى امرأة أعجبته كانت كانت زميلته صغيرة فورد منها الخير أحبه لو كتم في قلب دون أن يظهر لا يحاسب جبل هذه جبل وهو يقاوم في الله لا يفعله متى يحاسب إذا خرج عن دائرة الإيه إذا خرج عن دائرة الشرع بالكلام بالمثل بغير ذلك فهتكون هذا فيه معصية فالغرض المقصود هذه المحبة الجبلية لا يحاسب عليها المر بحال من الاحوال نبقى مع المحبة محبة العبودية والمحبة التوحيدية والمحبة هي أهم ما يكون ركيزة لعبادات أو لأعمال القلوب نقف معها لحظة يثيرة وبعدين ان شاء الله نبدأ في الغد نتكلم على أصناف الناس الذين اشركوا بالله دون أن يدروا في هذه المحبة وإلا تتريد كثير ممن أحب مع الله لا كلام يصير لدرجة أنه يخرج من الملة، لكن قادح في في كمال إيمانه الواجب في هذا الباب. الأسيام أن الحديث ظاهر جدا عندما قال تعث. تعث وإذا شيك سلم تاعث تاعث وأن وهذا وهدشيكا سلم طوقيش قال تاعث عبد الدرهم تاعث عبد الدينار تاعث عبد الخميس تاعث عبد القميص أو القطيفة قال في رواية الطبراني تاعث عبد الزوجة تاعث عبد الزوجة تاعث وأن وإذا شيكا فلن تخش هنا الآن العمال يقولون تمكن الدنيا من القلب ونخرج الإمام من القلب فيبقى تعيس عبد الدرهم الدرهم هو إله عليه يوالي ويعادي ويحب ويبغض هذا أمر آخر لكن محبة الدنيا في قلوب الناس نحن جميعا فينا هذه المسألة لكنها تتفاوت النسب فإن تمكنت اخرجت الإمام من القلب لذلك تعيس عبد, تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدرهم الدنار. يعني من اجل الدرهم والدرام ممكن يكفر رب العالمين كالذي قال له قدم قال ما اقدم قد قال قدم اي شيء فقدم الذباب فكفر وهذا حديث ضعيف لكن الغرض المقصود بانه اذا تمكن من القلب خرج يا الايمان ولكن تتفاوت النسب تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميلة. فمن شغله الدرهم والدينار عن سواء الجمعة فيقال في هذا عبد الدرهم لكنه لا يقال انه خارج من المل صحيح ولا لا لكن لماذا؟ لأنه حقاً في هذا الوقت قد شغلته عن إيه؟ عن العبادة شيء حد فاهم ولا هذا هو الأصل في بابه لذلك نقول المحبة التوحدين محبة العبودين محبة الله أو المحبول لذاته والله جلال فعلا الأسباب الجالبة للمحبة هذه مسألة من الأهمية بمكان أهم الأسباب التي أدين الله بها الجالبة لمحبة الله جلال فعلا حسن التعرف على الظهر وهذا لا يأتي إلا للعلماء ليش بقى البون نشاة العرفات واسعة بين العالم والجاهل لأن الجاهل يجهل ربه ويجعل من رب ولذلك كفر لما قاله ها أن يجعل الكون هذا في بيضه كفر قال لا يستطيع وكفر. فهنا حسن التعرف على الله وهذا لا يأتي أبدا ولا يتأتى إلا باستقامة العقيدة لذلك أنا, أنا رأيت صرحا سأموت أفكر ما هذا هناك ينشغلون بالعقيدة ولا يفقهون عنها شيئا يعني يعرفونها مسطره لكنهم لم يتعبدوا لله بها وهذه مصيبه اخرى هذه أخر. يعني ممكن اصلا تعرف ان الله اسم حسنى وانت لا تتقن كيف تتعبد لله بالاسماء الحسنى لا كانك لا تتعامل مع الله الافراد ما من توغل في الاغلب الاسباب مثلا دون النظر الى الله العلى هذا جاهل بالله الذي على من اساء الظن بربنا الذي هذا جاهل بالله الذي على من عامل الناس بما يعاملونه هذا هذا هذا, هذا جاهل بالله الذي والله من عامل الناس بما يعاملونه فقد, فقد جاهل بالله لانه لم يعلم بان الله تعالى سيعامل بما عامل الناس ايضا فمن عفا واصلح فاجره على الله لا سيما وان قد علمنا واسس لنا الاداب في التعامل مع الناس ان تنظر لخطا الاخرين بعين بعين القدر وان تنظر لخطاك لخطأ انت بعين الشر وما بينك وبين الله جلاله تحكم بين القبر وايضا وأيضا الشراء التعرف على الله فأنت لو تعرفت على الله جلاله بأسمه الأول الآخر الظاهر الباطن وتعلم أولية الله لفعلات وأنه لا يمكن لك من خير إلا به وأنت ما وصلت لما وصلت إليه إلا به وما كنت مسلما منتزما بدين الله جلاله فعلات إلا به وأيضا أن تعلم أنك آخر أمرك لربك لولا في أولئك فأنت في أول أمرك والذي سماك مسلما وكتب لك ذلك وطعامك وأحياك في بطن أمك ثم أخرجك بعد ذلك فعلمك وأزال عنك الجهلة وقربك منه ثم نصبك لتعلم الناس وتزول الناس عليه كل هذه منه لولا في أولئك فتزاد محبة عندما تتعرف بأن كل ما أنت فيه من الخير منه وأن الأذى كل الأذى يحيط بك حاططا حاططا حاططا تهلكك والله لا يدفع عنك أنت لتدى بجميل تقدير الله جل في ألا والآخر واخر أمرك لربك في وتعلم أن آخر أمرك واخر حياتك وأخر أيضا ما لك لا يكون إلا لله جل فعلا وأن الله على ما, ما أَرَادَ لك إلا الخير وما أَرَادَك إلا في خير وعلى وعلى خير وأن تتعرف على الله جل فعلا بأنه الكريم كيف كرم الله عليك وهو يعطي يغذيك وهو يكفيك وهو يفرج همك وهو يكرمك بأن يستحي منك عندما ترفع يديك فيردك خائبا كم وكم قد جاد عليك كم وكم قد أجاب سؤلك كم وكم قد فرج كربك كم وكم قد أو فرج همك أو فتا كربك كم وكم لله من الإحسان عليك فحسن التعرف على الله هي أعظم أسباب أو أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا فكلما تعرفت على الله حق التعرف كلما كنت أحب إلى الله جل وعلا ويظهر لك مظاهر الربوية ومظاهر الجمال والكمال لله جل في علاه فجميل الصفات لله جل في علاه تجبرك على شده محبه الله جل في علاه لذلك لما قال السلام ما قرنا استشفعك على الله قال اوتاد لما الله شان الله اعظم سبحانه جل في علاه لذلك كان اذا تعجب ماذا قال ها سبحان الله سبحان الله وهذا من جميل او من حسن تعرفه على ربه جل في علاه الامر الثاني التدبر في احسان الله تدبر في احسان الله كم وكم قد احسن الله اليك بستره عليك, عليك من الذنوب كم وكم نعصي ربنا نحن وكم وكم قد ستر عليك كم وكم قد أحسن إليك الله جل وعلا بأن جعل لك رزقا مقدرا وأن الله جعل محبك لقئم ولم ولم يجعلك لغيره وأن الله جل وعلا قد أحسن إليك بأن أقامك وقت الصلاة تصلي وأقامك وقت القيام تصوم وأقامك وقت القيام تقوم وجعلك من الذاكرين والمستغفرين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبه ربكم ايش لما يغذوكم من النعم النعم التي جاءت مضراره عليك تجبرك على محبة الله تعالى لذلك يقول الله اقلقوا على وفقتوا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل للسماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويرجع لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا فأنت إن نظرت إلى احسان الله تدفع له لك كم نظرت إلى أعمى والله وعلا قد دصرك بطريقه كم نظرت إلى رجل لا يستطيع القيام ولا القعود ولا التنفس ولا الحركة وأنت الله وعلا ترجع لك القوة والعافية كم وكم رأيت رجلا سيموت ليتزوج وقد الله من الأولى أو الثانية أو الثالثة كم وكم من رجل قد أنفق أموالا طائلة من أجل الولد ولا يرزق به وقد رزق الله بالولد كم وكم من إحسان عليك فلابد أن تتدبر هذا الإحسان فإن وغلت في التدبر كنت أعظم الناس وأشد الناس محبة لله دل في علا أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله دل في علا تدبر عظيم خلط الله نظر تقلب نظر في الكون بأسره بمرميه الشاسعة كما قال الله جلال في علاء ينظروا إلى في ملكوت السماوات العرض من عسى يكون قد اقترب أجلهم وقول الله في علاه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسلم منه. وقال الله تعالى والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون تنظر الى العالم الأوي وتنظر الى النجوم المتلألية التي هدايه هداية هداية للحائرين وهي أيضا قبلة لمن أراد أن يعلم القبلة وأنها أيضاً رجوم للشياطين وأنها زينة للسماء ولها من الحكم الأخرى أن تنظر إلى القمر والشمس هذه لو اقتربت لأحرقة الأرض بأسرها وأيضاً القمر عندما يحدث الخسوف أو المسوف للقمر أو الشمس تنظر كيف الدنيا بأسرها قد أظلمت هذا عظيم خلق الله دل... هذا عظيم خلق الله دله في علاه ولو نظرت إلى هذه السمار اليانعة أو هذه البحار وهذه الأنهار بما فيها من عوالم لا يعلم بها إلا الله دله في علاه ازداد حبكم لله لقوته لجبروته لعزته لقدرته كم وكم ظلمك الظالم فرفعت عدائكه فقد نصرك الله جل وعلا عليه، وقد شف صدرك وغليلك بذلك هذا من باب إحسان الله جل في وهذا يزيد محبة الله في القلب. ايضا من ذلك كسرة ذكر الله لله، كسرت ذكر الله. قال الله عليه من الرجل الذي قال له لا تكسر عليا، فقال له اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطباً بذكر الله، وأفضل الذكر على الاطلاق القرآن، أفضل ذكر على الخلاء. لا يمكن أن تتقرب الى الله بأحسن مما أخرج خرج منه فضل كلام الله على كلام الخلق كفضله هو على الخلق ولذلك ابن مسعود كان يأخذ الكتاب يقبله أو يضمه ويقول كلام ربي كلام ربي من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه فمن أحبه فقد أحب الله وإلا أن الكلام هو صفة من صفات الله لله يفعله. ولذلك الذاكر الله نتاولات قد, قد بلغ قلبه الى الانشغال برب لذلك ستمكن حب الله في قلبه لذلك لابد للإخوة الافاضل يكون لهم ورد صباحا ومساء من الذكر اياكم إيا هذا غذاء الروح والقلب وهذا الذي يمكن المحبه في القلب وهذا الذي قاله الشيخ الاسلام زميا عندما قال ابن تميم قيم قال كان يصلي بعد الفجر فإذا صلى بعد الفجر لا احد يستطيع عنيش ان يقترب منه فابقى كل الليل إلى الظهر يعني من بعد الفجر الى الظهر تعرفون انا عن نفسي مع الاموال يعني يقول من الفجر الى الظهر يذكر الله فلما رجع بذلك قال هذا غذائي هذا قوتي اتقوى به فلو لو لو قل ضعفت انظر وحق له بقى أن يقول بعد ذلك ماذا يريد أعدائي به أنا جناتي في قلب إن سجنوني فسجني خلوة بربه وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن نفوني فنفي سياح من يصل إلى مثل هذا لا يصل إلا من من حقا يعني قد شغل قلبه بربه ولسانه بربه وبدنه بربه وعينه بربه هو ما يعيش إذا عبد خلقه الله له عبد خلقه الله له كثرة الذكر تفيد جدا الانسان كما قال الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا سيما وان الله تعالى قال الا بذكر الله تطمئن القلوب بلى ورب ربي بذكر الله تطمئن القلوب واذا اطمأن قلب احبت ربها دل في وعلا ايضا من الاسباب الجريبة المحبه الى الخلوه الخلوه بالله جل في علا, جل في علا. وهذه يعني تزيدك خيرا ان كانت في الأوقات التي يذنو بها الله تعالى او يذنو فيها الله تعالى من العبادات اوقات الخلوات اوقات السحر ولذلك النبي صلى وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى عجب من رجل في سفرته قام من الليل يصلي ليش حضرتك نعم خرج عن ظاهر كيف نعم فهم ينامون وهو هو يقوم يتحامل على نفسه ليكون مع رب. الخلوات وقت الصحر وقت النزول ينزل ربنا للشعلاء ويدنوا من العبادي فيقول هل من سائر فوافير هل من داعي فأتريب له هل من مستغفر فأغفر له في الوقت قال هل من مستشفي فأشفيا هذا الوقت وقت عظيم جدا الناس في حال وفي واد وأنت في حال واد الناس جميعا ينامون وهذا وقت ترتاح فيه الأجساد وأيضا تنام فيه العيون فإذا أزبل الليل ارخى الليل سدوله وغارت نجومه قمت أنت ذاكرا لربك كما أمر نبيه وحبيبه وخليله عندما قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلة نصفه وينقص منه قليلة أو زد عليه وردت القرآن تطيلة إن سنلقي عليك قولا فقيلة إن ناشياءة الليل هي أشد وطئا وأقوامه قيلك هذه الخلوات بالله لا هذا من أعظم ما يعمق المحبة في قلب الإنسان وكسرة الاستغفار أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفار كسرة الاستغفار هذه التي تعمق المحبة في قلب الإنسان لأنه يعترف بما هو فيه من نقص وعجز وتقصير وأيضا ينظر بالعين الأخرى عين الكرم والجود وعدم التعجيل بالعقوبة والحلم عليه والسد كل ذلك يغذي قلبك لمحبة الله بلا بل أيضا من هذا الدعاء الدعاء والإلحاح على الله بذلك اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك, يحبك وحب عمل يقربني إلى اللهم اجعل حبك حب لها من نفسي واهلي ومن الماء البارك وهذه يعني كان يدعو بها النسلم ابن عمر رضي الله عنه فالدعاء بمحبة الله جدا فيه وأن الله وأن يجعل الله على في قلبك محبته هذا من أعظم الأسباب والتي يصل بها الإنسان إلى المحبة من ذلك أيضا مجالسة الصالحين من ذلك أيضا مجالسة الصالحين لا سيامة في مجالس العلم فمجالس العلم تحفها الملائكه وترشاهم الرحمه وتنزل السكينه هذا يعمق المحبه محبة الله تعالى في قلب الإنسان لأن الانسان الذي يقبل الى المجالس يقبل الله عليه ومن أقبل الله عليه اودع في قلبه محبته اودع في قلبه محبته المكافاه الكبرى أن من وجد محبه الله في قلبه أحبه الله تعالى في علاه. ومن احب الله تعالى قد عصمه وقد أنجاه وقد اعزه وقد رفعه سبحانه لله في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل اني احب فلان فاحبه فيحبه جبريل وينادي في الملائكه فيحبونه ويكتب له القبول في الارض فهذه مكافاه ليست بعدها مكافاه واذا احبك الله فانت المعصوم فانت الناجي يختم لك بالصالحات والتلالى على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي فقد فقد اذنتوه بالحرب وما تقرب الي عبدي باحب إليه ما افتلطوه عليه ولا يزال عبدي تقرب في حتى حبنا فإن أحببته وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يقتشف بها ورجله التي يمشي بها ولا أنسى ألني ولئن ولا استعاذني قال وما ترددت في شيء فبلغت المنزلة منزلة أعظم مما تصور الإنسان وما ترددت في شيء أنا فاعل ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره متأت اللهم بلغنا اللهم بلغنا اللهم بلغنا اللهم ملغنا محبتك وانت أرحم ورحمين اللهم ثبت محبتك في قلوبنا وأنت أكرم الأكرم أقول قول هذا وأستنصر الله لي ولكم المحبه لله للأرقى لأنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا لذاتي ولكن لرسالتي هذه محبة لله للرسالات في... وهي فيها نوع محبة في الله والمحبة في الله هو أن تحب المر لطاعة ل... لعط... ل... ل... لإيماني لإخلاصي تفق بينهما ان هذا محض عطاء من الله جل وعلا فكانت لله جل وعلا الله جل لما ارسل هو الذي منح فانت احببته لفعل الله فيه واما المحبه في الله انت احببته لفعله بتوحيد الله جل وعلا ولذلك تعريف توحيد العباده هو ايش هو توحيد الله بافعال العباده فهم؟ فطبعا انت عايز تكون بقى المحبه للرسل والمماليك محبه في الله ومحبه لله محبه لله, محبة لله لما فعل الله بهم إنه ايه منحهم الايه الرساله ومحبه في الله انهم هذه الرساله اوزعت فيهم ان ان يتعبدوا لله فعبد اهل الارض لله ومن رسل فاجتمع فيه المحبتان محبه لله ومحبه في الله فهم؟ نعم ما هذه هذه ما ما هذا الفرق بينهم؟ لفعل لاو فعل العبد، فكلما زاد فعل العبد زادت المحبه وكلما نقص فعل العبد نقص المحبه